Book two Fier Arbara Arbara In the school Fi' al madrasa Fi' al madrasa Var is ons? Ayn nachnu? Ayn nachnu? Ons is op school نحن في المدرسة نحن في المدرسه عندنا صف عندنا درس daardie is die هؤلاء هم التلاميذ هؤلاء هم التلاميذ die هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة دي اس دي كلاس هذا هو الفصل هذا هو الفصل وات Ons leer. نعمل ماذا نعمل اونس نحن نتعلم ons leer 'n taal نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة ek leer Engels Anna أتعلم الإنجليزية أنا أتعلم الإنجليزية jy leer Spaans تتعلم الاسبانية انت تتعلم الاسبانية <أي لير دايتس> هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الالمانية <أونس لير فرانس> نحن نتعلم الفرنسية انتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية. يله لير ايتاليانس. انتم تعلمنا الايطاليه. انتم تتعلمون الايطاليه. هم يتعلمون. حضراتكم تتعلمون الروسيه. هم يتعلمون الروسية قراءة تعلم اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيء ممتع uns نحن نريد ان نفهم الناس نحن نريد ان نفهم الناس, <نحن> نريد, أن نفهم الناس> <نحن> نريد ان نتكلم مع الناس نريد أن نتكلم مع الناس.